وقد يقيد احيانا بدعاء الطلب كقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وأما قوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فيدخل فيه دعاء الطلب فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته ويدخل فيه دعاء العبادة فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله عالما أنه لا يفه السوء إلا الله وهذا قول دعاء قوله لكم. فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا لا يستقيم مع أصول اللغة لكن احتمال يكون هكذا في النسخه الخطية احتمال يكون سقط يكون فإن, في فإن قلبه في هذه الحال يكون راجيا طامعا منقطعا فيها يكون لا معتمد النسخة الخطية ليس فيها أنا عندي النسخه الخطية الكتاب ورجعت إليها ليس فيها يكون فاحتمال تكون ساقطة يعني حتى يستقيم السياق نعم عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله وهذا دعاء عباده وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يدخل فيه الأمران فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والالحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفائه وإخفاؤه ذلك وإخلاصه فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا وصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب وقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر ومثله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذن من الظالمين كل هذا يدخل فيه الأمران وقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المساله ودعاء العباده أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب واقتضيه فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق باسم الرزاق وهكذا وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى فيفهم اولا معنى ذلك الاسم الكريم ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته والأسماء الدالة على, الو... على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة وودادا وتألها وإناب... وإنابة لله تعالى والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خب. ولطيف خبري خبري ولطيف ولطيف خبري توجب للعبد مراقبه الله تعالى والحياء منه سعه العلم, العلم ولطف العلم الخبره ولطيف خبره, خبره ولطيف خبره والاسماء الداله على سعه علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبه الله تعالى والحياء منه وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال منه الآية الكريمة ما لم تحط به صبر وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة وبهذه الأعمال القلبية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 ما بعد قال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة قال القاعدة الحادية والخمسون كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والناهي وعن دعاء غير الله والثناء والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة قال وهذه قاعدة نافعة هذه القاعدة يوضح فيها رحمه الله تعالى أن لفظة الدعاء عندما تطلق في نصوص الكتاب والسنة تارة يراد بها دعاء العبادة وتارة يراد بها دعاء المسألة وتارة تكون الآية محتملة الأمرين معا دعاء العبادة ودعاء المسألة كما يتضح ذلك من الأمثلة التي ساقها المصنف وبهذا يعلم أن كل عابد لله بصلاة أو بصيام أو بحج أو بصدقة أو غير ذلك من العبادات هو في الوقت نفسه يعتبر داعيا فإن هذا العمل يسمى دعاء في الشرع وهو دعاء العبادة, دعاء العبادة والشيخ رحمه الله وضح وجه ذلك قال لأن المصلي الصائم الحاج المتصدق إلى آخر ذلك يقوم بهذه الأعمال وهو في لسان حاله يرجو ما عند الله ويطمع في نيل رضاه وكسب ثوابه سبحانه وتعالى فالذي يصلي والذي يصوم والذي يتصدق والذي يحج إلى غير ذلك الأعمال هو في الحقيقة يدعو الله يدعو الله دعاء عباده لأن هذه العبادات التي يقوم بها هي متضمنة معنى الدعاء متضمنة معنى الدعاء من جهة أن العابد يعبد الله جل وعلا وهو طامع فيما عند الله ووراج ثواب الله سبحانه وتعالى ومغفرته وجنته والنجاة من عقابه ولهذا, ولهذا العباده عموما يقال لها دعاء والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة أما دعاء المسألة وهو الذي يتبادر مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى الأذهان عند إطلاق لفظه الدعاء فهو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة هذا يقال له دعاء مسألة فالذي يقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو اللهم ارزقني اللهم اهدني هذا دعاء مسألة لأنه يتوجه إلى الله عز وجل سائلا حاجة إما دنيوية أو اخرويه فهذا يسمى دعاء مسألة ونصوص الشرع في كتاب الله سنة نبيه صلوات الله والسلام عليه التي ورد فيها اطلاق لفظ الدعاء تارة يكون المراد بالدعاء دعاء العبادة وتارة يكون المراد بالدعاء دعاء المسألة وتارة تكون الآية تحتمل الأمرين ويمكن التفرقة بين النوعين عند تلاوة الآيات بمعرفة الضابط لكل منهما معرفة الضابط لكل منهما والشيخ رحمه الله أشار إلى الضابط في آخر هذه المسألة أو هذه القاعدة قال أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله في كل مطلوب باسم يناسبه وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأشار أيضا إليها رحمه الله تعالى في أوائل القاعدة فكل تعبد لله سبحانه وتعالى أطلق عليه في النصوص لفظ الدعاء فالمراد دعاء العبادة وكل مسألة جاء إطلاق الدعاء عليها في النصوص فالمراد دعاء المسألة دعاء المسألة وبعض الآيات تكون محتملة وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم تحتمل الأمرين فإن كان المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة فيكون المعنى ادعوني اعطيكم أي حاجتكم هذا هذا المراد بالاستجابة المراد بالاستجابة أي يستجيب بالعطاء يعطيه سؤله ادعوني أستجب لكم أي اسألوني من خير الدنيا والآخرة أعطكم هذا على الاحتمال الأول وتحتمل الآية أن يكون المراد بالدعاء دعاء العبادة ويكون المعنى ادعوني أثيب أعبدوني أثيبكم يكون المعنى ادعوني أستجب لكم أي أعبدوني أطيبكم ويكون معنى الاستجابة الإثابة على العباده التي قام بها العبد فالآية تحتمل هذا وهذا وبعض الآيات لا تحتمل إلا المعنى الأول الذي هو دعاء المساله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر هذا دعاء مسألة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فالدعاء هنا دعاء مسألة هو يتضمن العبادة فهذه قاعدة نافعة تتعلق بلفظ الدعاء الوارد في كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأنه يأتي تارة مرادا به دعاء المسألة ويأتي تارة مرادا به دعاء العبادة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشواهد على ذلك من كتاب الله عز وجل وذكر أيضا الضابط الذي يعرف به التفرقة بين النوعين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 إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحة وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي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 وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم فما لم يذكر تحريمه فانه حلال فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل ولما ذكر تعالى الايات الداله على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى, أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة قال إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل إذا بان الحق أي ظهر واتضح لقوة دليله ونصوع حجته وعدم خفائه واشتباهه والتباسه ليس للإنسان أن يعارضه مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله اذا استبانت السنة لأحد ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان اذا استبان الحق وظهر وتبين لا مجال المعارضة المعارضة العلمية أو العملية مجالها إذا كان الأمر خفيا أو مشتبها أو غير متضح فللمعارضه مجال على سبيل البحث عن الحق البين لا على سبيل الانتقاد والاعتراض أما إذا ظهر الحق وبان واتضح، فالمعارضة هنا لا تعد نوعا من تحري الحق وطلبه والبحث عنه وإنما تعد نوعا من المكابرة والمعاندة وعدم الرضوخ للحق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه القاعده الشريفه كما يقول الشيخ قاعده شرعيه عقليه فطريه وقاعده عظيمه وهذه نستفاد منها فائده عظيمه في باب مجادله الخصم لان الخصم المجادل على نوعين نوع يجادل لأن الحق مشتبه عليه ملتبس عليه يبحث عنه ويتحراه فيجادل بحثا عن الحق وتحريا له وطلبا له فمثل هذا يجادل بالحسنة وبالكلمة الطيبة والدلالة الحسنة للحق وعرض الدلائل والبراهين والنوع الآخر من المجادلين يكون الحق وضح له لكن نفسه راغبه عنه وليست راغبه فيه فيجادل ليس من باب تحر الحق وطلبه وإنما يجادل معانده معاندة ومكابرة وإظهار عدم رغبة في الحق وقبوله والشيخ رحمه الله يقول القرآن دل على هذه القاعدة في مواضع دل على هذه القاعدة في مواضع والقاعدة هي أن الحق إذا بان وظهر لا مجال للمعارضة مجال المعارضة أو المجادلة او المحاوره أو مجالها عندما لا يكون الحق واضحا بينا هذا مجالها اما الأمور الواضحات البينات لا يجوز أن تخضع اصلا للحوار ولا ان تخضع للنقاش والمجادلة لأن البين كفى بيانه وظهوره ووضوحه عن الدخول في أي نقاش يتعلق به ومن هنا ندرك الفساد العريض الذي يروج له بعض بعض أرباب الفكر المنحل عن عرى الإسلام ومواثيق الدين الذي يطالب بإخضاع كل شيء للمحاورة والمجادلة فالأمور الواضحات البينات التي قامت عليها الشواهد والدلائل هذه لا تخضع للمحاورة لأن المحاور يحاور فيها عن مكابرة يحاور فيها عن مكابرة ومعاندة ومراغمة كحالي المشركين الذين حكى الله سبحانه ذكر الله حالهم في مواضع كثيره من القران الكريم مجادلات يثيرونها لا ينشدون من ورائها حقا ولا يطلبون هدى وإنما يثيرونها من باب العناد من باب العناد والمكابره في الشاهد هذه قاعده دل عليها القرآن في مواضع كثيرة منه والشيخ رحمه الله ذكر بعض الأدلة من القرآن على هذه القاعدة كقوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب وقوله وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي ظهر الحق وبان أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحات على حقيته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكقوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه قال وقد كشف الله هذا المعنى غايه الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين المجادلة في الحق بعدما تبين ليست مجادله المتحري للحق الطالب له وانما هي مجادله المعاند المكابر قال فكل من جادل في الحق بعد ما تبين علمه أو طريق عمله فانه غالط شرعا وعقلا وقال الله تعالى وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم اي وضح الامر لان المحرمات فصلها الله فما سوى ما فصله الله تحريما له فهو حلال وقد فصل لكم ما حرم عليكم وايضا قول الله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وقوله فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون وقوله فباي الاء ربك تتمار هذه كلها في الأشياء الظاهرة البينه الواضحه فكل ما كان من هذا القبيل ليس فيه مجال للمعارضه ليس فيه مجال للمعارضة لأن الحق إذا بان واتضح وجب الرضوخ له قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم أما المعارضة والاعتراض للحق والهدى البين في كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس من سبيل أهل الإيمان ولا من طريق أهل الحق والهدى نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة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 أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها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 فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة اذ يوشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في حياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه يسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأي سر عمل وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نحينه حياة طيبة ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضى الله تعالى فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن وهذه القاعدة لها جانبان أو شقان. الأول أن الله عز وجل يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة على قدر المشقه في طريق العبادة، وأن العبد كلما زادت مشقته في العمل زاد أجره وثوابه عليه عند الله. وليس معنى ذلك أن يتقصد الإنسان الحاق المشقة على نفسه بالعمل هذا المراد لكن العمل كلما كان أكثر مشقة على العبد فإن الثواب والأجر يزيد عند الله تبارك وتعالى وهذه القائدة لها دلائل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 التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال الله تعالى وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا ترجون هذا فيه بيان الثواب على هذه المشقة الحاصلة لعباد الله المؤمنين. كذلك قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين هنا في زيادة إلى قوله وهي زائدة لأن الكلام في الآية متصل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهذه الآيات تدل أن الأمر كلما عظمت المشقة فيه وزاد صبر العبد على ذلك واحتسابه الأجر عند الله تبارك وتعالى كان ذلك أعظم في أجره وأجزل في ثوابه عند الله الشق الثاني من القاعدة قال بين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا وأنها لا تنقص الأجر شيئا ومن الدلائل على ذلك قول الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله مسهلة للعبادة مزيلة للمشقة يعني مشقة الجهاد وملاقات الأعداء محصلة لثمراتها فهنا فيه تيسير تيسير لمشقة الجهاد بأنواع من المعونة والمدد من الله سبحانه وتعالى للمجاهدين وذلك لا ينقص أجرهم عند الله تبارك وتعالى وقال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال رحمه الله فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ييسر لهم العبادات يعني مما يتناوله قوله لهم البشرى تيسير العبادات للأولياء أولياء الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا والبشرى هنا أطلقت والقاعدة ان المتعلق إذا حذف وهذه مرت عند المصنف رحمه الله تفيد العموم فهنا قال لهم البشرى ولم يقيدها بشيء معين فيتناول البشارة بكل خير ومن ذلك ما نص عليه المصنف رحمه الله مما تتناوله هذه البشارة يسير العبادات فمن كان من أولياء الله المقربين لصلاح دينه وحسن تقربه إلى الله سهلت عليه العبادة ولهذا تكون العبادة في حقه لينة سهلة وفي حق غيره شاقة وصعبة وتكون في حق بعض الناس العبادة أثقل عليه من الجبل والمقربين الذين صلحت حالهم حسن تقربهم العبادة تكون اسهل عليه من الماء لينه نفسه مطاوعه لها منشرحها منشرح صدره لها فهذه من البشاره هذه من البشاره الداخلة تحت قوله لهم البشرة لهم البشره من البشائر لاولياء الله أن العباده سهله عليهم وصدور منشرح لهم ومقبل لها وهم مقبلين عليها ولهذا أولياء الله حقا هم أهل الحرص على عبادة الله أهل الحرص على عبادة الله بخلاف حال أهل الولاية الدعاء وزعما بخلاف حال أهل الولاية الدعاء وزعما من يدعي لنفسه الولاية وهو مفرط في العبادة ومضيع للديانة ومرتكب لأنواع من المعاصي ومع ذلك يدعي أنه من أولياء الله وأولياء الله هم من لانت العبادة لهم وسهلت عليهم وعظم إقبالهم عليها وحافظوا على دين الله سبحانه وتعالى عقيدة وعبادة الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء من كان من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا والإيمان يتناول العقائد ويتناول أيضا فعل الأوامر والتقوى تتناول اجتناب النواهي أما إذا كان الشخص مفرطا في الأوامر مرتكبا للنواهي فأين هو والولاية والدعاء أمثال هؤلاء المفرطين الولاية لأنفسهم هذا من الدعاوى الجائرة الكاذبة الآثمة التي المراد بها التغرير بالعوام وأكل أموال الناس بالباطل والحصول على الزعامات والرئاسات هذا المقصود منها أما ولي الله حقا فولايته قربة بينه وبين الله إيمان بالله وتقوى لله سبحانه وتعالى لا يرجو بها من الناس شيئا وإنما يرجو بذلك ما عند الله ويرج ويرجو بها تواب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فمن البشارة للأولياء لين العبادات لين العبادات وهذه من البشائر يعني إذا وجد الإنسان أن الله عز وجل ألان له العبادة وشرح صدره لها هذه من البشائر ومن أمرات الخير. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وهذه أيضا من الثمرات المعجلة في الدنيا لأهل الإيمان والعمل الصالح ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات فيكون معتنيا بالطاعة ويدوق حلاوتها ويجد طعمها مثل ما قال أحد العباد كلاما معناه قال إن نجد للعبادة حلاوة لو علمها لو علم بها الملوك والزعماء لجال دون عليها بالسيوف يعني حلاوة لا يمكن أن يجدها رئيس أو تاجر أو ثري أو غير ذلك لا يمكن توجد في الدنيا إلا بالإيمان في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفي الحديث الآخر قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أي طعمه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام جعلت قره عين في الصلاة أي أن الصلاة لذة وكرة عين وأنس للقلب ويدخل في هذه القاعدة ما جاء في الحديث الصحيح وبعض الناس قد يسيء فهم الحديث والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. بقية الحديث الله أن به نعم فدلني على باب جامع أتمسك به دلني على باب جامع أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الرجل السائل في هذا الحديث جاء إلى النبي وقال إن شرائع الإسلام كثرت عليه. كثرت عليه. ماذا يريد؟ ماذا يريد هذا السائل؟ يقول كثرت عليه. هل يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه منها؟ أن يعذيه منها يعذيه من الصلاة ومن الحج ومن الصيام كثرت عليه هل وجاء يريد إعفاء من هذه الشرائع؟ الجواب لا إن شرائع الإسلام كثرت عليه فدلني على باب جامع تمسك به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاكثار من ذكر الله الاكثار من ذكر الله قال أهل العلم وقد دل هذا الحديث أن الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى يلين العبادة ويسهل الطاعة فلا تكون العبادة شاقة على النفس ولا تكون ولا تكون ثقيلة على القلب لأن الذكر كثرة الذكر يلين العبادة فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله والإكثار من ذكر الله وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أي أن من أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى أفاد بذلك فوائد عظيمة جدا منها سهولة العبادة سهولة العبادة عليه ولينها ولهذا من وجد ثقلا في العبادات على قلبه عليه بالإكثار من ذكر الله عليه بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى لأن ذكر الله يلين العبادة يلين العبادة ويسهلها ولهذا ندب النائم أول ما يستيقظ ويتعار من نومه أن يبدأ بذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أول ما يستيقظ يأتي بهذه الكلمات لماذا؟ لأنها تلين له القيام للطهارة تلي له القيام للصلاة الفجر تلين له القيام بأعمال البر فذكر الله تبارك وتعالى يلين العبادة ويسهلها نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه فهذا المقصود منها وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها أو تكون محنة وحجه وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين كقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون وأكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 لأن إيمانهم بهم مفقودة فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم وحيث إنهم أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي اثبتوا به رسالة من ادعوا الإيمان به وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المثمر لكل خير وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نفى عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته ويشبه هذا ترتيب البال كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان كقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقال تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله قموسه الى قوله ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات فما لم يحصل ذلك فهو إلى فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق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 ونظير ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له بني إسرائيل أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة الرابعة والخمسون قال كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة وإن كانت صورته موجودة لكن إذا لم ينتفع إذا لم ينتفع ولم يستفد صح أن ينفع عنه لانتفاء الفائدة منه مثل نفي الله سبحانه وتعالى السمع عن الكفار ونفي البصر وأنهم لا قلوب لهم يقال لا سمع له لا بصر له لا قلب له مع انه يوجد له قلب ويوجد له سمع ويوجد له بصر لكنها تنفع عنه لانتفاء الفائده والمنفعه اذا كان له سمع لا يسمع به وبصر لا يبصر به وقلب لا يعقل به يصح ان ينفع عنه لان المنفعة المقصودة بالسمع والبصر والقلب منتفئة فإذا انتفت المنفعة والفائدة صح أن ينفع عنه ولهذا يذكر الشيخ رحمه الله أنه يأتي كثيرا في النصوص نفي الشيء لا لانتفاء وجوده نفي الشيء لا لانتفاء وجوده وإنما لانتفاء المنفعة والفائدة المرجوة منه وضرب على ذلك امثله مثل قول الله عز وجل وأكثرهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولكن اكثرهم لا يعلمون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فأخبر أن صورتها موجودة يعني قلب يوجد قلب السمع أيضا موجود والبصر موجود لكنها كلها معطلة غير منتفع بها من جهة ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه فلهذا نفاها الله سبحانه وتعالى عنهم لكون الفائدة المرجوة منها مفقودة في هؤلاء قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قال تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين قول لا تسمع هم يسمعون الصوت لكن هذا السمع ليس سمع انتفاع أو سمع استفادة ولهذا صح أن يوصف هؤلاء بأنهم لا يسمعون صح أن يوصف هؤلاء بأنهم لا يسمعون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 اولئك هم الكافرون حقا الإيمان الذي عندهم ببعض النبيين إيمان غير معتبر فصح أن ينفى عنهم إيمان غير معتبر وإيمان غير نافع وإيمان غير مستفاد منه فصح أن ينفى عنه وأن يطلق عليهم بأنهم كفار لأن هذا الإيمان ببعض النبيين غير نافع لأن الإيمان بنبي واحد يستوجب الإيمان بكل نبي والتكذيب بنبي واحد تكذيب بالجميع كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم إنما كذبوا نوح وحده فالتكذيب بنبي واحد تكذيب بالجميع والكفر بواحد منهم كفر بالجميع فصح أن ينفى عنهم هذا الإيمان وأن يوصفوا بالكفار الكفر المطلق لأنهم وإن كان عندهم إيمان ببعض النبيين لكن هذا الإيمان غير نافع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 لأن قولهم بألسنتهم آمنا بالله باليوم الآخر غير نافع فصح أن ينفع عنهم هذا الإيمان لأن الذي أطلقوه بألسنتهم لا ينفعهم ولا يفيدهم عند الله لأن الإيمان النافع المفيد عند الله هو الذي تواطأ عليه القلب واللسان أما الذي يقوله بلسانه دون أن ينطوي قلبه اعتقادا وإيمانا وإقرارا فهذا لا ينفع ولا يفيد كذلك قول الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى قول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كل هذه الآيات أطلق فيها الإيمان على من كان متصفا بهذه الصفات مثل التوكل على الله ومثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوجل من الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم زادتهم إيمانا فهذا الإيمان الذي هو الذي وصف الله بقوله أولئك هم المؤمنون حقا إنما يستحق من كان متصفا بهذه الصفات ومن لم يكن متصفا بها صح أن ينفى عنه الإيمان صح أن ينفى عنه الإيمان وإذا كان مفرطا في الأصول فنفي الإيمان عن عنه نفي لأصله وإذا كان مفرطا ب بعض واجبات الإيمان، فيكون نفي الإيمان عنه نفي لكماله الواجب. مثل قول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن، لا أمانة له. نفى الإيمان ليس المراد هنا نفي أصل الإيمان، وإنما المراد بالنفي نفي كمال الإيمان الواجب. فهذه قاعدة يعني مطرده في في في, في النصوص ينفي الله عز وجل الشيء.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 أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدال عليها كقوله بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم ونحو ذلك وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لاتمه فقد وقع أجره على الله فإنما الأعمال بالنيات وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي باشر عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطاءون موطع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فكل هذه الأمور من آثار عملهم ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نفقه إلى آخر الآية والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان كأن يعمل اعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله اولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله وكمن يفعل الخير ليقتري به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذه من آثار عمله وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع به الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثال عمله وإن كان يأخذ على عمله الأخير اجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة صانعة وراميه له. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الخامسة والخمسون قال يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله ويكتب له ما نشا عن عمله هذه ثلاثة أمور اشتمل عليها هذه القاعدة يذكر لكل واحد منها دليلا الأمر الأول أن الله عز وجل يكتب للعبد عمله الذي باشر يعني كل عمل من أعماله باشره مثل صلاته وصيامه وحجه وبره بوالديه صدقته تلاوته لكتابه ذكره لله جل وعلا إلى غير ذلك من الأعمال هذه تكتب للعبد تكتب للعبد قال في الاستدلال لذلك أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها أي الدالة على أنها تكتب للعبد كقوله بما كنتم تعملون لها ما كسبت لعملي ولكم عملكم فأعمال العبد تكتب له ويثاب عليها كل عمل قام به العبد متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى راجيا به ذوابه يكتب له ويثاب عليه هذا القسم الأول الثاني من الأعمال الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها شرع فيها ولم يكملها وحال بينه وبين تكميلها حائل لكنه حريص على ذلك حريص على ذلك شخص يصوم الاثنين مثلا ومعتاد على الصيام الاثنين ثم مرق أصبح لا يتمكن من صيام الاثنين أقعده أو منعه المرض من الصيام مع الرغبة القائمة في قلبه والحرص يكتب له الصيام يكتب له الصيام وهكذا قل في القيام وغير ذلك من العبادات فالاعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها يعني أنها تكتب له دل عليه قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجره على الله يعني يكتب مهاجرا تكتب له هجرته تامة من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو, أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا كان الذي منعه من عمله السفر أو منعه من عمله المرض يكتب له وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وجزيل منه ويدل على هذه القاعدة بعموم قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الأمر الثالث أن آثار العبد تكتب والمراد بآثار العبد الأعمال التي تنشأ عن أعماله الأعمال التي تنشا عن أعماله وهذا باب واسع من أبواب الخير فآثار العبد تكتب له ما معنى آثاره أي كل عمل وجد على اثر عمله إما اقتداء به أو تأثرا بدعوته وتعليمه وتوجيهه ونصحه أو استفادة من أشياء بذلها في حياته كأن يكون مثلا غرس نخلا وسبل، أو بنى بيتا لابن السبيل أو دارا للأيتام أو نحو ذلك من أبواب البر حفر بئرا ورث مصحفا فهذه كلها يكتب له أجرها حتى بعد وفاته يكتب له أجرها في حياته كل من تفع بها منتفع واستفاد منها مستفيد وايضا تكتب له بعد وفاته وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في سورة ياسين انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم نكتب ما قدموا أي نكتب لهم الأعمال التي قدموها في الحياة يصلي تكتب له صلاته يصوم يكتب له صيامه يتصدق تكتب له صدقته يحج يكتب له حجه وبعد الوفاة تكتب الآثار بعد الوفاة تكتب الآثار والآثار التي تكتب يتناول آثار الخير وآثار الشر آثار الخير وآثار الشر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيء ومن دعا إلى ضلاله ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء فتجد داعية الضلال مات والعياذ بالله ودخل في قبره ثم تكون دعوته الباطلة ماشية في الناس كل ما دخل إنسان في دعوته الباطلة كتب وزر على من دخل في الدعوه وكتب ايضا وزر على هذا في قبره الداعيه الاول لتلك الضلاله فالآثار تكتب وآثار الانسان عمر ثان للانسان هذا امر ينبغي ان ينتبه له العبد اثاره عمر ثان له عمر اخر لان من وفقه الله عز وجل لاعمال صالحه تبقى بعد حياته لأن هناك أعمال صالحة يؤجر عليها في وقتها صلى يؤجر على صلاته صام يؤجر على صيامه لكن هناك أعمال تبقى للإنسان حتى بعد وفاته تكون باقي الإنسان قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فهذه كلها يبقى له أجرها بعد وفاته الولد الصالح الذي رباه على الإيمان وعلى التقوى كلما كان العبد كلما كان الولد محافظا مطيعا عابدا يكتب لوالده أجر ذلك وهو في قبره وإذا كان علم علما في حياته نشر علوما بين الناس مسموعة أو مكتوبة فإن أجره يكتب حتى بعد وفاته كلما استفاد من علمه مستفيد وكلما تعلم من علمه متعلم الآن هذا المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي نحسب أنه بإذن الله يستفيد من هذا المجلس لأنه مجلس اجتمع على دراسة كتاب عظيم له وكان رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب بدأ في كتابته في واحد رمضان وفرغ من كتابته في ستة شوال بدأ يكتب في واحد رمضان وفرغ من كتابته في السادس من شوال وكتب 72 قاعدة يعني بمعدل قاعدتين في اليوم بمعدل قاعدتين في اليوم في شهر رمضان وفي ستة من شوال هذه الكتابة انتهت في ذاك الوقت انتهت بذاك الوقت الذي كتب لكن بقي الأجر للمؤلف كل من انتفع منتفع بكتابه وكل ما استفاد مستفيد من علمه فهذا يعتبر عمر ثاني للإنسان عمر ثاني للإنسان وإذا لم يكن الإنسان وفق للتعلم العلم يستطيع أن ينشر العلم بنشر مؤلفاته للعلم بنشر مؤلفات العلم من آتاه الله عز وجل مالا ونشر كتب العلم بطبعها ونشرها وتوزيعها والأشرطة العلمية لأهل العلم ونشرها في الناس إذا مات يبقى له أجرها يبقى له أجرها وتوابها كذلك أعمال البر مثل غرس النخل وحفر الآبار وبناء دور الأيتام ونحو ذلك من أعمال البر إذا مات العبد يجري أجرها له في قبره بعد وفاته يجري أجرها له في قبره بعد وفاته وهنا تلمح أمرا عجيبا بعض الموتى في قبورهم بعض الموتى في قبورهم في كل ساعة وكل لحظة تكتب له أجر ووميت في قبره كل ساعة وكل لحظة يكتب له أجر ويزيد أجره وهو في قبره ويوجد على وجه الأرض حيا يمشون على أقدام محيا ولا يكتب لهم أجر بل يكتب عليهم أوزار يكتب عليهم أوزار حي ويمشي على قدميه على وجه الأرض ومحروم من الاجور بل يكتب عليه آثام وأوزار وبعض الموتى في قبوره ميت والأجور تتوالى عليه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم يكتبها الله سبحانه وتعالى له أجر وتوابن كما قال الله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي الأشياء اللي قدموها في الحياة وآثارهم أي نكتب اثارهم تكتب لهم وتكون في موازين حسناتهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره ذكر كلاما جميلا نفيسا تفسيرا لهذه الآية من سورة ياسين قال رحمه الله قوله انا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال ونكتب ما قدموا أي من الخير والشر وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم وآثارهم ما معنى آثارهم؟ قال وهي آثار الخير وآثار الشر وهي آثار الخير وآثار, وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصعه أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر أو علم أو دعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك فإنها من آثاره التي تكتب له فإنها من آثار التي تكتب له وكذلك عمل الشر وكذلك عمل الشر يكتب على الإنسان ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريقة موصلة إلى ذلك ويبين لك نزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه وأنه أسفل الخليقة وأنه أسفل الخليقة وأسدهم جرما وأعظمهم إثما نسأل الله العافية فينبغي للعاقل أن يتفكر في هذا الأمر وأن يتدبره جيدا وأن يعلم أن آثاره تكتب سواء الآثار التي آثار الخير أو الآثار التي آثار الشر والعاقل يحص يحرص أشد الحرص على أن يستكتر لنفسه من الأعمال التي يكتب له آثارها عندما يكون أحوج ما يكون إلى الأعمال فيودع في قبره ويرتهن فيه وهو فيه تتوالى عليه الأجور وتتزايد عليه يوما بعد يوم تكتب له آثار أعماله فهذه فيها لفتة انتباه ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها يحرص على ما يسمى بالعمر الثاني بعد موت الإنسان أن يكون له أعمال بر أعمال صالحة يقدمها تبقى يبقى له أجرها ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ أن يتزوج الشاب بنية الولد الصالح ويحرص على تربية الولد ويبادر إلى الزواج لأن القدرة على تربية الزواج في نشاط الإنسان أكبر أن تربية الأولاد في, في, في نشاط الإنسان وشبابه أقدر من منه إذا كبر فيحرص على تربية أولاده وتعليمهم القران القرآن والسنة والعبادة والطاعة فهؤلاء الأولاد يكونون عمر ثاني للإنسان يحرص على العلم والتعلم والتفقه والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا يكون عمرا ثاني للإنسان إذا وسع الله عليه في المال يحرص على بناء المساجد بناء دور الايتام بناء مساكن للفقراء والمحتاجين حفر الآبار طباعة الكتب العلميه النافعه التي تفيد الناس يحرص على ذلك قد قال عليه الصلاه والسلام يقول انسان مالي ومالي وليس لك من مالك إلا ما قدمت فأبقيت أو أكلت فأبليت وإلا ما سوى ذلك فهو للمورث في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أيكم ماله مال مورثه خير أيكم مورثه خير له من ماله أي خير له عنده من ماله قالوا كلنا ماله خير له أو احب لي من مال مورثه فبين عليه الصلاة والسلام أن مال الإنسان هو ما قدمه، ما قدمه، وما سوى ذلك هو في الحقيقة مال للمورث، ومهمته في هذه الحياة الدنيا حراسه هذا المال، يكون حارسا للمال وخازن له وحافظ له إلى أن يموت ويقتسمه الورثة، ويقسمه الورثة، والورثة بعضهم قد يكون باراً بارا بوالده فيتصدق عن والده ببعض المال وبعضهم لا يتصدق عن والده ولا بريال واحد يعني قد يرث من والده الملايين الطائلة ويعرض عليه أن يبنى مسجد يكلف مثلا 400 ألف 500 ألف ويقال له تبرع به صدقة لوالدك الوالد خلف اموالا طائلة بعضهم يقول لو كان يبغى كان في حياته لو كان يبغى الأجر كان في حياته بنا ويابى أن يبني لوالده مسجد ويابى أن يبني لوالده مسجد ويكون والدا مهمه في هذه الحياة يخزن هذا المال ويجمع أهل الورثة ويموت ويقتسمونه ولا يدري الإنسان متى يموت قد يموت بعد يوم بعد يومين بعد شهر والنهاية أن الورثه يقتسمون هذا المال فمال الإنسان هو ما قدمه ويكون عمر ثاني الإنسان يبني مسجد الآن إذا مات يجد ثواب ذلك وأجرا في قبره إذا بنى به دارا للأيتام يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره إذا طبع به كتبا علمية يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره فهذا هو مال الإنسان حقيقة الذي يقدمه ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ثم بين الشيخ رحمه الله أن الآثار على قسمين قسم منها ان تقع بغير قصد من الإنسان صلى صلى ورآه بعض الناس محافظا على الصلاة فاقتدى به يكتب له أجره يكتب له أجره وكثير من الناس اهتدى بالقدوة اهتدى بالقدوة يعني يرى انسانا مستقيما محافظا فيقتدي به فيكتب له أجره وإن كان لم يتكلم معه وهذه يسمونها الدعوة بلسان الحال القسم الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع بالقصد أن يقع بالقصد يعني شخص يتزوج ومن نيته أن يكون له ذرية صالحة وهكذا يتاجر ويكسب المال من أجل أن يبني دورا للأيتام من أجل أن يبذل ابوابا للخير إلى غير ذلك فهذه تكتب الإنسان وهو أعلى وأرفع الدرجتين ثم أشار الشيخ اشاره لطيفة ينبغي على إخواننا العمال وخاصة الفلاحين في المزارع أن ينتبهوا لها فائدة لطيفة وجميلة جدا ختم بها كلامه رحمه الله تعالى قال فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله وإن كان يأخذ على عمله الأخير اجرا وعوضا يعني العامل الآن الذي في, في فلاحه في مزرعة ويأخذ أجر على عمله إذا عمل و وادى واجبه كما ينبغي وهو أيضا محتسب محتسب عند الله سبحانه وتعالى ان ان يحصل اجرا كل من تفع طير من من هذا من هذا الزرع وفي كل كبد رطبه اجر وكل من تفع فقير وكل من تفع محتاج فكما ان صاحب المزرعه ينتفع فهذا الفلاح الناصح ايضا ينتفع فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة صانعه وراميه والممدله وهذا جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام صانعه وراميه والممد له والفلاح بمثابه الممد هو العامل هو القائم على هذا, هذا الأمر فإذا قام به ناصحا محتسبا فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يرجى له أن يكتب, له أجر أن يكتب له أجر ذلك عند الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر وجرت العادة في كل سنة أن أعلن عن مسابقة علمية في بداية, في بداية الإجازة الصيفية مسابقة علمية بحثية وغالبا تكون المسابقة حول الكتاب الذي يدرس في, في الإجازة الصيفية وقد يسر الله عز وجل دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة وأربعين مجلسا في هذا المكان وأعلنت عن مسابقة علمية بحثية دراسة لهذا الكتاب ووضعت لها عناصر عشرة تتعلق بمكانة الكتاب ومنزلة عند أهل العلم وشروحه وطبعاته ونسخ الخطية وغير ذلك من الجوانب أيضا فائدة دراسة السماء في حياة المسلم وكان آخر موعد لتقديم المسابقة الخامس عشر من شهر رمضان كما هو معلن وتقدم عدد من الإخوة بأبحاث قيمة وجيدة بذلوا فيها جهود علمية تشكر تذكر وتشكر وبعضهم تميز تميزا واضحا وأعلنت أيضا في المسابقة أن للثلاث الأوائل فقط جوائز قيمة وتعلن أسماءهم فقط الذين هم الثلاث الأوائل وكل مشارك أيضا له شيء من التقدير على جهده وعلى مشاركته والآن اعلن أسماء الثلاث الأوائل في في السابقة الأول أخونا أبو رؤين سمير تاسوله الجزائري وجائزته ثلاثة آلاف ريال والثاني أبو عبد السلام حمزة العيدلي الجزائري وجائزته ألفين ريال والثالث أبو بكر اسامه بن محمد الحريري السوري وجائزته ألف ريال. هم الثلاثه الأوائل وعلى الجميع جميع الأخوة المتسابقين مراجعة الأخ عبد الحكيم بالسلام البحوث وأيضا السلام الجوائز والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك